م و ق القارئ ع محب ر إ د ي س أبكر أ يقدم ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا اتقوا للعلوم ه ا قدمت ل غ د و ا س و ا ا ل ل ه وَلَا ت موسوعه ن ا ا ل ن س و ا ا ل ل ه ف أ ن س ه أَنفُسَهُمْ م ي للعلوم الاسلاميه ف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 ل ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم, لعلهم يتفكرون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 الله ه و ا ل ل ه ا ل خ ا ل ل ق ا ب ا ا ر ئ ل م ص و ر له ل ا أ س م ا ء ا ل ح س ن ل ه ا ل أ س م الاسلاميه ء ا ح س ن في ل و العزيز الحكيم